وَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ الْضَّهَرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُنَّ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَ ذَلِكُمْ تُعْضُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ